ب هذا أمهم قوم طاغون أم يقولون تقوّله بل لا يؤمنون فاليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين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 يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ